بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم نرحب بكم أيها الأحبة في الله في هذه الليلة المباركة ليلتنا هذه هي الليلة التاسعة من ليالي ملتقى رياض الجنة وهي الليلة السابعة عشر من ليالي شهر رمضان المبارك في ليلة متميزة من ليالي ملتقى رياض الجنة نلقاكم وتحت عنوان مميز يعقد هذا اللقاء عنوان محاضرة الليلة لفت انتباه الجميع وأخذ الكل يتساءل توبة ساحر من يترى هذا الساحر وكيف كانت قصة توبته وكم هي السنوات التي قضاها وهو يمارس السحر وكم عدد الذين سحرهم وما هو الأمر الذي أثر فيه فجعله يتوب وعن ماذا يا ترى سيدور الحوار في هذه الليلة أسئلة كثيرة دارت في خلدي ودارت في خلد الجمهور والذي زاد الجمهور شوقا أن محاضر هذه الليلة لا يتكلم عن قصة توبة ساحر قد سمعها أو وقف عليها بنفسه وإنما سيأتي ومعه الساحر التائب والمحاضر صاحب أسلوب رائع وكلمات رقراقة وصاحب صوت يخترق القلوب تلمس الإخلاص في كلماته نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا كل هذه العوامل هي التي حشدت هذا الجمع الكبير في هذه الليلة وحتى لا أطيل أو أقطع شيئا من وقت المحاضرة أترككم مع الشيخ الحبيب القريب إلى قلوبكم الدكتور عبد المحسن الأحمد ليحدثكم عن توبة ساحر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق لا تنفعه طاعتنا كلنا ولا طاعت من أطاع ولا تضره معصية من فسق خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق ما رتق أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق وأقسم لتركبن طبقا عن طبق ثم قال فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق وبالحق نطق روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا اليوم بإذن الله تكشف الأسرار اليوم بإذن الله ينقشع الغبار اليوم بإذن الله تكشف عن الحقائق ويكشف الخماط. الناس حينما يسمعون عن ساحر تبدأ القلوب ترجف والعرق يتصبب لو تقول له هذا بيت ساحر خاف قد يعلم أني مريت قد يفعل لو تقول له انتبه هناك رجل يتفكر أن يسحى تجده ما ينام الليل وينتفض وهناك أخت لنا مسكينا. ظنت أن هذا الساحر يعلم الغيب حينما دخلت قال أنت فلانة قالت تعرفني؟ قال كيف؟ ما أعرفك أليس زوجك بينك وبين مشاكل؟ تقول سبحان الله ويبدأ قلبها ينتفض. اليوم بإذن الله ستكشف الحقائق حينما ننظر ما هو السر الذي زعزع قلوبنا؟ ما هو الخطب الذي جعل أكثرنا لا ينام إلا على حبوب مهدئة جعلت العيادات الاستشارية النفسية قد امتلأت بالمواعيد بإذن الله وبتوفيق الله وإن أعان الله هذا المسكين ووفق فوالله ستخرجون بإذن الله من هذا اللقاء بقلوب مختلفة بنظرة للدنيا مختلفة لا تخافون إلا الله جل جلاله وهل هناك أقوام كذا حالهم نعم في أعلى الظروف وفي أسوأ ال مخاطر تكون أنت في أهدأ وأطمني حال وأهدأ بال تعال معي وانظر قبل أن أقدم لكم أخي وقبل أن يخترق هذه الصفوف ويقدم على هذه المنصة سأخبرك خبرا وأخبرك أخي خبرا لإذن الواحد الأحد أن لا ترين هم بعد اليوم ولا ترين غم بعد اليوم لأن الله أصدق القائلين يقول قالوا ما أنزلنا الله أكبر ما أنزلنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أجل يا ربي أنزلته لمن اجل أنزلته لما يا رب حتى تسعد في حياتك كلها حتى إذا قال لك الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الرسالة خوف الرسالة فاخشوهم قال الله عز وجل يريد القرآن أن يخرجك بهذه النفسية إذا اجتمع الناس وقالوا لك فلانة تريد دورك وقالوا لك فلان والله, والله الآن سيخسرك أو سيفعل أو سيفعل قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أشير رسالة لماذا تخبروننا عن جمع الناس فاخشوهم يبقى التخاف Ytäklem Allahan, mutta kerron, najahtoja tämä Quran, joka sanoo: "Onnistuneet siitä, he ovat kovuutisia ja he ovat kiinnostuneita, joten heillä on uskonto. Syyllinen Allahin sijaan, sen sijaan heillä on uskonto. قبل أن أقمن الآية سأقول لك مثال: لو واحد يهددك بسكين من هناك ويقول سأقتلك وسفعل وأنت معك هنا عشرة كلهم معهم رشاشات تخاف؟ وذاك يهددك؟ تخاف؟ بسكين هناك يقول سوف أهددك وأقتلك وهنا معك أناس معهم رشاشات بطلقة واحدة يرضوه قتيلا هل تخاف؟ قل لي عن قلبك إذا كان هؤلاء معهم رشاشات بشر ومساكين تقول لا معي ناس في أناس يقول الله عز وجل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله الذي هو قادر أن يزلزل الدنيا في لمح البصر الذي أغرق فرعون وأهلك قارون والذي فعل ما فعل وعلمنا حتى حتى نتوكل عليه سبحانه يقول نعم الذي طمأن قلوبهم هم عندهم حق وعندهم مجتظر وعندهم مبدأ قال قالوا حسبنا الله البشر كلهم لا يقدمون للأخرون حسبنا الله ونعم الوكيل أليسه نعم الوكيل؟ أصحاب هذه النفسية انظروا ماذا قال الله ماذا يحصل لهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ايش النتيجة فقلبوا بعد المخاطر والتهديدات فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء تقدر تصويها بعد اليوم تقدر بإذن الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله مع أقوى قوي سبحانه مع أعظم عظيم جل في علا فليش يخاف واتبعوا رضوان الله إذا صلى ما عقل واش بيسوون ممكن ينتظرونك ممكن يؤذونك اتبعوا رضوان الله أنا أعبد رب العالمين واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم يا رب علمنا الربك نحس فيها هذه من وين إنما ذلكم الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الرسالة يا رب فلا تخافوهم الله أكبر فلا تخافوهم وخافون متى إن كنتم مؤمنين ليس إيمان بالكلام ولكن إيمان بالقلب أتى رجل ليشتري ويبيع لا يعلم ما الذي يحصل في هذه القرية إذ بذاك الملك معه حجابه جاء في الطريق والناس والحجاب يصيحون في القلب أبعدوا الطريق هذا الرجل لم يكن منتبه فالتبت وإذ بالرجل من الحجاب يقول له ابتعد عن الطريق وإلا قتلتك ويخرج سيفه. إذ بالملك يقول لا دعه فأخذ يضحك رجله فقال الملك ما يضحكك قال سبحان الله ضحكت منك أنت ومن حاجبك هذا هو يريد أن يقدم أجلي وأنت تريد أن تؤجل أجلي والأمر ليس عندك ولا عنده الأمر عند رب العالمين شوف النفسية كيف يقول هذا يقول الحين فقتلك والثاني يقول لا خلها شوي والأمر فإذا جاء أجل لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون شوف له أطمئنان عارف أن يوم لن يتقدم ولن يتأخر تعال وانظر إلى الظروف اللي أعطاك يا الله سبحانه وتعالى في القرآن انظر كيف وصف لك الأشخاص وانظر كيف وصف لك الظروف التي حولهم حينما تقرر دولة من الدول أن تهلك رجل دولة تقرر أن تهلك رجل يقول لك الله عزيزي نعم كان القرار أن يهلك هذا الرجل وما كان جواب قوم إلا القرار الدولة أصدرت حكم في رجل وما كان جواب قوم إلا أن قالوا قتلوا قرار صعب تخيل القرار وقع عليك أو على ابنك أو على أخوك اقتلوه دولة قالت من قتل ولدك كيف يصير قلبك اقتلوه او ايش الخيار الثاني او سامحوه لا او حرقوه ويؤتى بالرجل الرجل قلبه ما تعلق الا بالله عز وجل هو منتبع رضوان الله وانظر ماذا فعل واذا فعلت مثلها هالتصرفات ومشيت على هذا النسب ستفاجأ أن في النهاية ظروف تحصل ثم تنجو أنت ظروف تحصل وتسوء الأحوال وأن تنجو تعال وانظر أخذ الرجل الرجل يعلم أن الأمر ليس عند هذا ولا عند هذا ولا عند الملوك ولا عند يعلم أن الرجل عند الله سبحانه الأمر عند الله سبحانه وتعالى فاقتادوا وخلعوا ملابسه ثم وضعوه على المجنين ثم قذفوا ب... وهو في النار في حال والله ما عشناها نحن في أحسن أحوالنا حال مطمئن لأنه يعلم أن الأمر كله لله وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده صح البشر لما جئت يقول أخدمني قال لو جيتني بدري لو جيتني قبل لو لو لو الله ما يقول لو إن الله بالغ أمره سبحانه قد جعل الله لكل شيء قدرا بدي السماء والأرض وإذا قدرا بس تتكلم من السماوات وتقضى الأمور في السماء أو في الأرض فإنما يقول لكم الله أكبر فيكون فالفورية فيكون مباشرة وأذبهم يطلفون الرجل المفاجعة ليست في قرف الرجل المفاجعة في من جاء في نص الحادثة والرجل يهوي في النار قبل أن يصلها نار تلتقط الطير من السماء وهو في الطريق يأتيه جبريل له ستمائة جناح كما جاء في البقاري بطرف جناح يجتف يعني ما أرسل له الله واحد قال أساعدك لا أرسل له أقوى ملك دي قوة عند ذي العرش مكين قال ذهب وعظ على إبراهيم قل له تبغى مساعدة يعلم الله قلب إبراهيم بطرف جناح يجتث أربع قرى لقوم لوط بمساكنها أي المخلوق هذا الذي يحفر الأرض بجناحة ثم يجتث القرى والمزارع والمساكن والجبال على طرف جناح فجعلنا عليها سافلها فيقول له إبراهيم الآن إبراهيم يرى يقول ألك من حاجة تريد أن أخصف بهم الأرض بطرف جناح إبراهيم ما تعلق قلبه إلا بواحد لن تقنعه بأي أحد ما تعلق قلبه إلا بواحد هذه اللغة لا يعلمها إلا من ذاقها ولقدنا نسمعها في القرآن ما تعلق قلبه طيب المسألة ثواني الآن يعني المسألة ما فيها تفكير شوف وهذا جاء يقول لك أنا بيعرض عليك قال من كفره ولكن من الله فنعم حسبي الله يقول النبي صلى الله في البخاري أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل أنت يا جبريل إذا أردت أن تساعدني ستستعين بالله لكن الله ما يستعين بأحد أنت إذا أردت أن تساعدني لابد أن تأخذ عذرا من الله عزوجل الله لا يأخذ عذرا من أحد أنت الذي خلقك هو الله فأنا أعرف الذي خلقك حسبي الله ونعم الوكيل قالوا طيب الناس بس في جبريل أسوأ جبريل قريب هذا فهمنا الله عز وجل أقرب من جبريل وهو الذي خلق قال حسبي الله تظن الكلمات هذه لما هزت أبواب السماوات قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا ما تكفي كوني بردا وسلاما على إبراهيم الظروف السيئة اللي حول إبراهيم ايش صار فيها أصاب منها شيء لم يمسسهم سوء فلا تخاف البشر وما أمرنا إلا واحدة ما هي سرعتها يا رب كلمح بالبصر فلمح عينك الله أمر أقوى وأسرع من أمرك تخيل حليب الغالي قبل أن يقوم أخونا تخيل أن هناك عندك نملة تريد أن تحفظها سامحوني لكن نريد أن نفهم عقيدتنا نريد هذه القلوب أن تهدأ نريد ال مثيرات لعواطفنا والل تسبب لنا اضطرابات تنتهي القضية عندك نملة تريد أن تحفظها وهناك سبعين نملة في الطريق يريدون إيذاء النملة هل تقدر تحفظها تقدر تحفظها تقدر ما صب عليها تضيع صح بس أنت تنام لو نمت قد تهلك هذه النملة الله لا إله إلا, إلا La لا تاخذه سنه لا تاخذ السنه ولا, ولا نوم نريد هذه النفسيات التي اعطانا الله في القران يخرج ابن علي الصلاه والسلام في حسدا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقطعوا ينتظروه يخرج من الغار حتى يقطعوا أوصاله عليه الصلاة والسلام انظر لإصف لك الله نفسية وأنت تقدر وأختي تقدر هناك أن تكون نفسيتها مثل هذه الأمور إن خرجنا بإذن الله من هذه المحاضرة وقد فهمنا الظروف كلها يقول ابو بكر يزود علي عليه عليه رضي الله عنه يقول يا رسول الله القضية مو قد يأتون الرسول الله هم الآن على بواب الغار ما عندنا مكان. يا رسول الله لو أن أحدهم اطلع على موضع قدمه لرأى رجلي ورجلك يقطعونها. شوف ردة الفعل. قال بالله لا لا يكون هذا ترى والله ما ندري. تعال حاول لن نهرب لا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الله أكبر. لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. يقول اللي حرت قلوبهم معنا اللي أجرى دماءهم معنا اللي قبل قبل قبل زمان جاء قوم هود عليهم السلام أو أقوام أشدة يأتي الواحد فيهم انظر والله لو وصف أحد ربع قوتهم لارتعدنا يأتي الرجل فيهم عند الجبل يصف لك الله عز وجل ايش يفعل يمر عند الجبل ما يترك الجبل حتى ينخر الجبل بيده قال اتبنون بكل ريع جبل آية قصر تعبتهم شوف القوة يأتي بيده على الصخور ثم يحفر الجبل ويصلح أطفالنا يلعبون بالرمل وهذا يلعب بجبل يأتي عن جبل ثم يحفر في الجبل ويصلح له قصر ما يبقاه بس يعبث فاضي قال أتبنون بكل ريع آية تعبتون كيف إذن هذه قوة هذا اليد هذه اليد جاءوا اليهود عليه السلام وشوف الظروف كيف كل القرآن كذا كل الظروف ضدك لكن إذا كانت علاقتك مع الله صح ما يهمك كل الظروف شياطين أنس جن سحرة لا يرتعد قلبك ولا يضطرب فؤادك قال, قال قالوا يا هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهاتنا بسوء فمدوا يستهترون فيه قال إني أشهد الله أعظم موقف لك يوم تقرر التوحيد وتقدر تتكلم عن الله سبحانه وتعالى قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تعبدون من, من دونه فكيدوني جميعا يا هود هؤلاء يد الواحد تخرق جبل شوف الموضوع موضوع مسهل مو خمسة أجسامهم لا يخرق الجبل قال كيدوني جميعا يريد أن يرسل الرسالة لكل الناس ما الذي في قلبه يريد أن يرسل الرسالة لكل الناس أن من تخافونهم هم أقل من قوم فكيدوني جميعا ثم لا تنضرون لا تخلني الغد اليوم ما هي القوة التي عندك يهود كيف تجاب هؤلاء لو أن أحد اخترق صدرك بيده يهود هؤلاء يقول الله عنهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين الله يصفهم به قال فكي دوني جميعا ثم لا تندرون إني شوف القوة إني توكلت على الله الذي هو قادر أن ينسفكم في الأرض يقول لهم قادر أن ينسفكم مع أفسادكم قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أيش سو في خرق جسده كسروا عظامه قال الله عز وجل مدام قلت ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها قال حملهم الله بهذه الريح العقيم ثم دك, دك نواصيهم في الأرض حتى كانوا كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي فلا تخاف لا تخاف لا من جل ولا من أنز مهما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يمسك طفل صغير يعلمه كلمات لو فهمناها ما عاد عندنا ولا عيادة نفسية في الدنيا قال يا غلام إني أعلمك الكلمات. احفظ الله يحفظك وسنرى في لقاء اليوم من يحاول السحر أمثل واقعية حية من حاول السحر بكل ما أوتوا من طلاسم وأرسلوا الشياطين حتى يضروه ولم يستطيعوا أن يرجعوا بشيء رجعوا للشياطين للسحرة صفرا ما عندهم أي شيء سترون بإذن الله وتسمعون ممن حصل منهم هذا المقام وهذا المقال قال إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله في سمعك في بصرك في كلامك في مقاصدك في أمنياتك في قراراتك في توقيعاتك وقع لله أمر لله بادر أمر رسل الله أو يغضب الله قف قال وإذا سألت فاسأل الله لا تنطرح عند قبر ولا تسأل أحد الله عز وجل يقول لك وإذا سألك عبادي الله أكبر يقول لك اسألني الأمر كله بيدي فإني قريب أجيب لا الداعي إذا إيش إذا ذهب ينطرح عند البشر أو يذهب عن وسطه يبحث عن وسطه لا إذا داع الشرط يا رب في إجابة الدعوة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بنا أن لهم يرشدون أما يجيب المطار إذا ذهب يبحث عن أحد إذا دعاه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى أن قال واعلم انحرها في صدرك حيو الغالي في قلبك اكتبيها اختي واعلم أن الأمة ما قال اثنين ثلاثة عربعة سحرة لا أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء شيء واحد بس بيأخذوا ورقة في جيبك قاد الله أن يهلكهم جميعا ولا يأخذوها واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وفعت الأقلام وجفت الصحف ومع هذه العبارة جميلة نستقبل أخونا الآن حتى يقوم من مكانه ويأتي لنكشف معهم الأسرار فحياك الله أخانا فتفضل أمام إخوانك وقل لهم ما الذي عاشرته في زمانك وكيف كانت حياتك قد شاب عارضاه في السحر وقد احدودب ظهره من ما بذل مع الشياطين فتعال وانظروا إليه اليوم كيف كانت وكيف تحولت آماله وطموحاته وكيف تقلبت قناعاته بعد أن كان تحت ذل الشرك وذل الشياطين وهم يهينونه في كل وقت تعال وانظر اليوم كيف هو عزيز بكلام الله سبحانه وتعالى وسنقول بإذن الله في هذا المقام كلاما تستفيد منه قلوب الجميع وهطمئن له الأفئدة فها هو أخانا وفقه الله عز وجل لكل خير وهذه دعوة من هذا المقام من هذا الملتقى المبارك لكل ساحر ولكل أنا أدعو من هذا المقام كل من حضر هذا المقام من الإنس والجن أن يرجع إلى ربهم سبحانه وتعالى فحياك الله أخي داود وبياك وسدت على طريق الحق خطانا وخطاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشت مع الشياطين وسهر ثمانتراشر عام ليس بيوم ولا يوم ولا شهر ولا سنة وإنما العمر كامل ذهب هباء منثور كيف كانت البداية ذهب مع الشياطين بداية الأمر كما تحدثت سابقا عن العقيدة وضعف الإيمان عندما لا يوجد في الأسرة قد تستهويها الشياطين في كل شيء لا تستكثر عليها لا شرك ولا كفر ولا غير ذلك كان والدي أسأل من الله وأرجو منكم من جميع الدعاء له بالمغفرة كان ساحرة فعندما بلغ من السن حتية بلغ الصن الكبير أدركت الشياطين إنه إذا مات لن يكون له بديل فأجبرت على أن أكون أنا بديل له فكانت الشياطين تعذبني كما سمعتم الكثير منكم قد سمع القصة في قناة المجد وفي قناة الراي وغيرها تعذبني وأنا في عمر ستة أشهر في سن المهد لا حول لي ولا قوة ولا دنب اقترفته وإنما هكذا عمر الشياطين لا رحمة ولا شبقة ولا تفريق حتى إن الوالد قال شيل الله يا باهوت أنا ملتزم بولدي هذا اللي مع الوالد أي خدام وهبني من غير الله والله سبحانه وتعالى خلقني عبد الله أعبده ولكنه وهبني لعبد من غير الله سبحانه وتعالى وهذا اللي مخلوق ميت ناهل وفن البخير ميت قد مات وتناثر اتعبامه في التراب لا يملك النفس ضر ولا نفع نه قال يا الله وهذا يا أخوة ما هو إلا لضعف العقيدة لضعف الإيمان فوالله الذي لا إله إلا هو لو كان قال يا رب يا رب احمي ابني هذا من الشياطين أصرف الشياطين عن وردي هذا جبير بأن يستجاب له جبير بأن الله سيستجيب له ولكن ضعف الإيمان وضعف العقيدة قال شيري لا يباهوت التزام بمعصية لا يبالي سبحانه وتعالى فتوقى الوالد بعد سنين وأنا ما جلت صبي وبعدها وفي سن المراهقة بدأت الرحلات بدأت المعاصي بدأت رحلة الشقاء ولكني ما كنت أعلمها نشأت في أسرة متأثرة بهذا الشيء والتمست الشهادة من البيت وكنت بجنب الوالد في كل أعماله وأشغاله تعلقت بهذا العمل بجهل لا أفقه شيء من ما سأقابله أو من سيقابلني سواء في ال الدنيا أو في الآخرة. أشتغل الأمر وتوسعت المطامع والنفس الأمرت بالسوء والقلب المكتظ بالمعاصي من مندوس أتقبض بالشهوات بالطمع بالمعاصي حتى وصل الحال. إلى خد بعيدا عن علم الناس بعيدا عن المساكن في القفارات في اليروف بعد سنوات من من موت الوالد وبالصدفة التي قصيتها قصة الدابة التي ركبت عليها من ظهر الطريق أو من عرض الطريق إلى بعض الطريق فانطلبت يعني شيطانه عندما ضربتها بالعصا طالفتت عليه وقالت تحصلني دادة حتى تضربني وانا اتفقت الوعي وثلاث سنوات على هذه الحالة حتى جاءت التوقيت الزمني لانتقالي الى يفرس اني وصولي الى هذا المكان في المسجد خمس عشر يوم كنا نصلي الى قبر صلاة هذا القبر مسطر بالستار ونحن نصلي وراءه إليه خمسة عشر يوم حتى جاء وقال بولك فيك قد نلتقي كرامة أبوك هذه كرامة والدك سأكون لك الجاه وسأكون لك السلطة وسأكون لك السمعة وسأكون لك المال الوفير وسأكون يعني على مر مستوى عند الناس فرجعت من هذا المكان مستبشر ومسرور فرحت بذلك الأمر حتى أنتقم من فلان وأجب فلانة وأعمل فلانة ودي هذا وأعمل بهذا ولكن الله سبحانه وتعالى ما كملها صح أني عشت في هذا المجال 18 عام ولكني اعتبرته لحظات في زمان التوبة 18 عام لن أشعر فيه يوم واحد إن أنا إنسان لن أشعر يوم واحد إنه ما سأموت برغم أني أشوف الجنائز وأشوف كل شيء لكن أنا أظن أني عندي من يحميني ومن يرد عني هذا الأمر ولكن كان أظن فاشل وخاسر بعد رحلة رجعت الى البيت وطالبت الوالدة بتسليمي المهام الذي كان الوالد يستخدمها مثل الكتاب والمسبحة والخاتم فرفضت وبالاخير اصرت عليها وعاهدتني عهد اني لا اضر احد ولا اسحر احد فعاهدتها وسرعان منقبت العهد بمجرد اخذ الكتاب لاني ما كنت اظن إنه سيكون العذاب والجزاء إلى النار بعدها ذهبت إلى أحد البلدان ثم عدت إلى اليمن بعد شهورتي ومارست ذلك العمل الخبيث في منطقتي ثم انتشر إلى عمو المحافظات حتى أصبح من الذي يشار إليهم بالأصابع في الشوارع هذا الساحر هذا الذي يعمل هذا الذي يصنع أينما ذهبت الكل يعرفني بعد الرجعة من هذا المكان حبيت أن أرتقي في عمل السحر أكبر وأكبر لأنه كنت بداية أقضي وأعمل طلاسم بسيطة ولكنني رجعت وقرأت الكتب في البلاد. ووصلت إلى شروط الترقية فاخترت المرتبة العلوة شروطها الخلوة الخلوة في مكان بعيد عن عين الناس ثاني شرط الكفر بالله سبحانه وتعالى وملائكة وكتبه ثالث شرطه والأعظم من ذلك أسأل من الله أن يغفر لنا ويسامحنا وهو تدنيس المصحف أربعين يوم أحد المصاحف انشق نصفين ويوضع كل نصف على قدم الأقدام يحتذا به والمصحف الثاني يقطع في قاعة الخلوة وتمارس عليه الرذيلة والمصحف الذي يحتذى به يدخل بالحمام وتوقع على هريقة الماء وغيره, وغيره من المجاسات هذا من أبرز الشروط الذي شرطته الشياطين على أن أتملك بالقبيلة القوية الذي سأستخدمها لمعادة الناس وإغواء الناس وإضراء الناس هذا هو شرط من شروطهم الحمد لله الذي هدانا وإياك وما كنا لنأتدي لولا عن هدانا الله أحدتي من ردارة في خلجك وخلجي وخلج أختي هناك وأخونا داود يتكلم كانت البداية ضعف إيمان انظر من أين بداع الخرق في العقيدة إذا أتاكم من تردون ديناه وخلقه فزوجوه زوج الأب ما كان أهلا للزواج أبسد وهب الأبن للشياطين لأن تحت فسيطرت الشياطين قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من تردون ديناه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا أنت راحتك، إلّا تفعلوا فتكون فتنة في الأرض وفساد عريض يخرج أناس فسق يخرج أناس سهرة يخرج أناس يسودون في الدنيا، فشوف كلها يوم تترك النصوص الشرعية عرض الحياة إحنا اللي تفعل تمن، ثم بعدها يوهب هذا الرجل بغير الله سبحانه وتعالى، ثم بعدها انظر البداية شوف البرال يستدون لقبو. والله سبحانه وتعالى يقول إن تدعون لا دعاءكم فدعوا عنده هو لا يسمع هو متحلل في العظام نخره هناك قال الله عز وجل لا يسمع دعاءكم يقول لا يسمعون كيف هؤلاء أولياء ولو سمعوا ما استجاب لكم وَلَا أَنَبِّعُكَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يعطيك الله الفتوى لهذه الأعمال حينما تنترح عند قبر وتدعو غير الله عز وجل ويا فلان ويا فلان نجني والله ينظر إليك هو الذي حركك وشق سمعك وبصرك وأنت تنظر لأحد آخر هو خلق سبحانه وقد أوريا تحت الطرى يقول سبحانه إن تدعوهم يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مشوارك كل هناك قال ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون إيش بذنبكم لا ويوم القيامة يكفرون بشرككم مساجد التخية لا يعبد فيها الله عز وجل بنيت على مقابر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَعَنَّا نَدْعُوكَ مَثْلَ خَذِيبٍ ايش قال بعدها يا أيها الناس أأنتُم الفقراء عندك قضية ولا مريض تبغى يشفى عندك مشكلة في حياتك في بيتك تبغى تحلها قال يا أيها الناس أنتم الفقراء لكن ليس لمن تحت الأرض لمن فوق السماء جل جلاله أنتم الفقراء إن الله والله والغني الحميد بدأت الإعرابات عن أمر الله سبحانه ورسوله فبدأ طريق الضلال. نخر في البيوت ما في تذكير ما في حفظ بيوت مكشوفة لا فيها صلاة فجر لا فيها حصون منيعة بأذكار ببيوت كلها عشعشت فيها الشياطين فبدأت تتصرف عليها كيف ما شاءت ثم بشروه قال له نعم يرحي بعض إلى بعض زخروف القرم ابشر الآن أنت كنت كويس صرت كويس يُرْحِي بَعْضٌ مِنَا بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ بُرُورًا نظر ماذا قال الله بعدها وَلَيْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُونَ لو أراد الله عز وجل قصم تلك الظهور التي تجرأت على كتابه لقصم تلك الأقدام وشلها التي وطأت على كتابه لكنه سبحانه حليم جل جلاله وأراد بأخينا خيرا لكن الله سبحانه وتعالى يقول لمن جاء بعد أن سمع أن السحر هذا حتى يكون ساحر ويخدمك لا يفعل الأشياء هذه فكيف بي وبك والله يا الله نأتي ونعين ونعطيه الأموال ثم بهذه الأموال يشتري مصاحف يدوس عليها ثم بهذه الأموال يزني وبهذه الأموال يخذب بيوت الناس بهذه الأموال يفعل ويفسد في عقيدة هذا الإسلام ثم يرانا هذا اللي راح يتابع السحر، تلقى يصلي والله يغفر لي ولا أمور طيبة سبحان الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كارنا أو عرافا فسأله بس سأله ما أعطى له ما أعطى شيء قال سأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كفر بما أنزل على محمد وما يعلماني من أحد فكيف بنا نحن نعين الكفار ونعين الناس أن يهينوا كتابنا وكتاب الله سبحانه وتعالى ثم نقول كيف هالكفار يهينون النبي عليه الصلاة والسلام أو يتكلمون ونحن أحبتي وإخواني مسلمين ونبينا هو محمد عليه الصلاة والسلام وتركنا أوامر وأمام الله عرض الحائق ثم ذهبنا إلى السحرة فتعالى وتعالي واسمع حقيقة أخي داود كيف كانت حياتك هل كنت عزيز؟ هل كنت تحس انك مبسوط في حياتك؟ هل كنت مرتاح ب كنت عايشة عندي، وإن كان تصفح المجالات بالكذب أو بالضحك أو بالجداول، هذا كله غلط، وإنما هذا غلط مني ومن سيادتي، لا أستطيع شيئا حتى إيجاده. بعد كذا صارنه جري رحمه الله وتقول والله أنت أسمى الموضوع إني بقبيط وتقول الله الله طبيعي ولدي إلا عين أو لا أي منك من عمادي ايه منك ما رحيم عندي ما ولا استغن Olemme kun elämme kolmen داود وقد قطع الوريد من أماكن متعددة من ما رأى من ذل الشياطين كما قال ابن القيم عليه رحمة الله هربوا من الرق الذي خلقوا له كان الله معزز ومكرمه هو يعبد لا يسد لله ولا يطيع إلا الله الذي أعطاه كل شيء لكنه ما بغى هالرق فهربوا من الرق الذي خلق له وبلوا برق النفس والشيطاني والله لا رأيته وقد رأيت مع الشيخ عاد المقبل أماكن السحرة والله لا يأذن لهم الشياطين أن يعيشون إلا في أرض الأماكن فكيف تطلب السعادة مما لا يملك السعادة أخي دائد حاول الانتحار ثلاث مرات لكن الله عز وجل يريده يريدها أن يعيش وحياة قلبها الآن أعظم من حياة جسده وفؤاده قال الله عز وجل وما كان لِنَفْسِهَ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ الله وإن جاءت من المصائب ومن المخاطر ما سيقول لكم الآن منه بعض القطرات في معبة الخمجر حينما يأتي أمام الناس وفي ناس يأتي يقول أنا عندي كرمات وعندي عندي وكان يستعر أمام الناس ويقع المفسه بالخمجر فكانت مع قصة غريبة لما دخل شاب مستقيم صالح عليه محمد عليه الصلاة والسلام دخل وإذبي الخرافات تتكسر وإذ باللعبات تتبعتر وإذ الشياطين تتناثر وتهرب وسيقول لكم ما الذي حصل معه في ظل ذاك الجو والناس منظهره الرجل يمسك الخنادر ويضرب نفسه والناس منظهره وخائفة كيف يقدر ثم إذ ذاك الشاب يفتح ويكشف الستار وإذ بالشياطين تنفر الشياطين ما ترى البشر ما يشوفون الشياطين يشفرون بكلمات من كلام الله عز وجل كيف لا ونحن ندعو تعاء يا ليتنا ونحن ننطق به بشفاهنا نستشعره بقلوبنا دائما نقول بسم الله الذي لا يضر ايش مع اسمه سبحان مع اسمه فقط لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هذا مع اسمه اذا هو ما يقدر ان يفعل سبحانه وتعالى هذا اسمه يزارزل الدنيا يحفظك من مكائد السماوات والأرض فاسمعوا ما الذي حصل عشان نعرف إيش يعني أن نفتسم باسم محمد عليه الصلاة والسلام مهما كان هو شاب لا يعرف السحر ولا يعرف الشياطين لكن يعرف رب العالمين فهل لك أخي أن تقول لنا وتكشف لنا أسرار من يتلاعب أمام الناس وتنبهر أمامها الدنيا حتى يظن أنه عنده قدرات خارقة وما ذاك إلا تلبيس إبليس على أكثر الناس ولو دخل رجل مؤمن صالح أتبعت الأمور ولا كشفت كثير من الأعمال الذي يعملها الساحر أو الكاهن لإسترهاب الناس وخداع الناس هي عبارة عن تلبسات شيطانية قد يأتي المريض إلى عند الساحر كما كان يأتي إليه لا أقص أقول لا إلى عند فلان ولكن أقول كما كانوا يأتوا إليه فأول الناس بالتقوا والإيمان وأقول لهم سأذهب دورة المياه كي أتوضأ وأرجع صلي لله ركعتين حتى يصلح عملي ويعنني على هذا الجن أو الشيطان أو السحر الذي في هذا المريض يخرج فأدخل دورة المياه. أكرم الله الجميع فأدخل بنجاسة وأخرج بثلاث نجاسات بدل ما كانت واحدة أخرج بثلاث أدخل أمارس رديدة في دورة المياه أو نجاسة ثم أخرج أتجه إلى القبلة وأصلي وما هي بصلاة وإنما هي قربة إلى الشيطان كان يتمثل الشيطان أمامي كالخنزير أو الكلب أو كالقرد، ثم أصلي إليه أصلي على قدمه أو أشجد ووضع قدمه على رأسي كما كان يحدث ثم أطيل بالوقوف أطر الطلاسم السحرية والعزائم الذي أستعين بالشياطين بها الناس يشوفون يرتعش قل ما شاء الله الخضوع في هذا الرجل إيش الخشوع وإيش ال يعني الروحانية اللي جرت عليه يدعي و... و... ويرتقش وهي خدعاء كاذبة لم أشجد لله سبحانه وتعالى في عمري سابق سجدة واحدة لن أصلي وهذا كان من الشر لا تتطهر لا تصلي، لا تقرأ القرآن عملية ضرب الجنبية أو إدخال الجنبية في بطن الساحر عندما يمارس العمل ما هي إلا خدعة التلبيسة الشيطانية توقف على صدر الساحر وبطنه ثم زي ما يقول زرع واقي ثم يذهب بالخنجر هذا في بحر التلبيسة الشيطانية هذه كثير من الناس كانوا يقول والله إن كنت على الخنجر يخرج من بحرك الآن المسكين يتكلموا معي ويقول كيف تقول إنك ما كنت تفعل؟ والله إن كنت نشوف الجنبية تخرج من بحرك أقول لهم آي وقت الخير هذا عمل سحر هذا عمل كذب وعندما كنت دخل الجنبية هنا وطلع عيونك لبقى جنبية أقول لهم ما كانت عيوني بتطلع تطلع ما كنت أتخيل لكم إن عيني تطلع وما تطلع وعندما أتسوي كده أقول لهم لا والله ما كنت أتسوي شيء من هذا كله إلا الشياطين كانت تكون بهذه العمل جينا فقط هل بيشات شيطانية مخادعات، سحر عيون الناس، اشترهاب لا أكثر ولا أكثر حادثة حدثت علي وأنا في محافظة الحليلة في اليمن في ليلة عاكمة بالسحر دخل علي أحد الشباب الملتزمين من خريجين دار القرآن أسأل من الله أن يجعله دار عز وفقد لكل شباب المسلمين دخل علي هذا الشاب من الباب قرأ أول آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم و الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ماذا حدث ماذا حمل السحر ما دعمت الشياطين أنفلتت طارت كما تطير القرود من الإنسان إذا عليها كما يبني الإنسان على العصافير تطير منه طارت الشياطين وتركتني وحيدا عاني ألم دخلت الجنبية في بطني وأسحبو المستشفى وثلاثة شهور في المستشفى ضرب الجنبية هو فرقة شياطين سبحان الله أنا أضرب بالجمية والرجال على قراءة الآيات داخلي الباب ما أقدر ترجعها بقوة الضربة دخلت في بطي فلتت الشياطين تركتني اللحان وعلى إطراء ثلاثة شهور في المستشفى هذه حقيقة الشياطين ماذا صنعت لهذا الشياطين؟ لا يصنعون أمام الله سبحانه وتعالى حاولت الانتقام منه؟ حاولت أصحبه حاولت الانتقام منه اسمعوا يا حبيبوا ولكن لا بعيدة أصدعت أن أ لكن هو لن استطيع أبدا ثلاث سنوات وشيطان يدور حوله ما استطاع يدخل فيه الله. السحر ما قدر يدخل فيه مرة من المرات غضب داخل بيته غضب شديد فاستطاع الشيطان يدخل فيه مرة واحدة ثلاث سنوات بعد ثلاث سنوات وشيطان يلف من حوله ما قدر يدخل فيه أبدا فغضب الشاد فدخل الشيطان فيه وجدها فرصة اسمعوا وحبثي قول الله عز وجل وما هم بذالين نبي من احد الا هذا ابن الله فالساحر مجرد اداه لمن الشياطين اما أن الله عز وجل يمكن لا يمكن لو أراد الله أن نملك تتمكن منك تقصك والله يستفع لكن لو أراد الله أن يحفظ يحفظ انظروا أحبتي للقرآن اللي إحنا لما نقرأ نقول ابنقرأ أنت طاب ما طاب آيات الله لا إله إلا هو إذ بالشياطين ما تتحمل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو سيرت به الأرض. أو سيرت به سي الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا هذا هو كتابكم لأجل هذا هم يحاولون إهانته لأنهم يعلمون ولأجل هذا الكفار الآن يسعون لتخريب هذا الكتاب وأغلاق تحفيظ القرآن لأنهم يعلمون أن الشياطين لا تستطيع إذا كان قوة هذا المؤمن بكتاب الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعون لا القراءة والروه في لا لكم تولبون أبعد الأمة عن كتاب الله خلاه يحس إنه مجرد كتاب يقرأه عشان عشر حسنات والله ما عاد يتأثر في شيء وإذا قرأ لا يتأثر من آمته ولا يكون لا شفاء ولا ضار الشياطين ولا حفظ لك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام البقرة أخذها بركة جربها وتركوها حصراً ولا تستطيعها البطلة الشياطين ولا السحرة أبداً فتاة في الرياض تزوجها رجل شاب ظنوا أن صالح ثم إذ بهم يفاجئون أن رجل بطال لا يصلي ولا ولا يراعي الله سبحانه وتعالى حقا ولا يرعى النبي عليه الصلاة والسلام أمر المهم حاولت تلك الفتاة طيبة الطاهرة لنحسبها والله حسيبها حاولت إصلاحه بشتى الطرق حاولت جربت يمين يسار الرجل ما صلح. في النهاية قالت لي لأبيها أنا لا أريد هذا الشاب وخلاص وأنا أبغى أحد يعيني على ديني هذا بعدني من الله سبحانه وتعالى هذا أثر عليه في قيامي أثر عليه في حياتي المطمئنة بيد حسب الطلاف أما الأب بطل جاء فقل العقد العقل وطلقها منه ورجع لها المهر الشاب ما زالت هذه في باله وما زالت في عقله ذهب لاندونيسيا وذهب وسأل عن أقوى ساحر والله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى لكن تعرف تتصدى تعرفين أنت تتصدين ولا أعطيك الله في الكتاب كيف تتصدين له؟ قال ولا يفلح الساحر حيث أتى وفي يونس قال ولا يفلح الساحرون ذهب قال لا اللي تبغى بس ترجع لي البنت قال لك مني أنك ما ترجع للرياض إلا البنت سابقتك عند بيتكم رجع الشاب أنتظر أول يوم ثالث يوم تعني أسبوع، تعاد أسبوع، رابع أسبوع، مر شهر، ما رجعت البنت، ذهب للساحة مرتان، قال أنا قلت لك عشر آلاف ريال سعودي، وما سويت شيء، لا رجعت ولا حتى تصلت، قال الأمر أصعب مما تتصور أنت، لكن الأمر يحتاج إلى إلى مبلغ يمكن لا تستطيعه، قال أنا بدفع إياه، لكن تضمن لي، قال والله إذا أخليه تسحب على وجهها لي عندك، دفع ورجع وينتظر ينتظر ينتظر, ينتظر البنت ما جت، واحد المغرب. واحد جميع الساحرة في النهاية كل ساحر يقول له اسمع أنا والله مثل ما أفعل مع الناس أفعل معك والساحرة اللي أفعلها تصيب ولا تمائم ولا الطلاسم اللي أسويها والعقد تنفع والشياطين ينتقلون من عندي ينفرون الأمر ذهبوا كل ما يذهبون للبيت مع العلم بالنرجول مع ملابس لزوجته يعني معه جميع الأدوات والساحر عنده الشياطين وانطلقت الشياطين قال كل من طلقت الشياطين يقول نأتي ندخل البيت ما نستطيع البيت محروس بملائكة لو قدمنا قطعونا سبحان الله ما الذي حرسهم اسمع قول الله تعالى وأعرف كيف تتصدى لهم وكيف تنجو من أحوالهم قال الله سبحانه وتعالى إِنَّهُ ليس لَوْ سُلْطَانِ ما له طريق أصلاً من عشان مثلهم؟ إن له ليس له سلطان على من أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا ليس تَفْعَلُونَ إِنَّهُ عَلَيْكُمْ لَنُصِيبَنَّكُمْ وَقَدْ قُدِّرَ لَكُمْ في شيء يصيبه حسبه الله لا إله إلاه فإذا ربي سلطان على من إذن هؤلاء الضحايا للسحر والسحرة كيف يا ربي تستطاع الساحر أن يصل إليهم وكيف اخترقتهم الشياطين إنما سلطان طريقة ومقدرته والتفنن في تعذيب الناس إنما سلطان على الذين يتعلنه Eli, jos hän kertoi, että hän on kovin kovin kovin kovin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 الله عزوجل يقول إنا عبادي الله أكبر اللي إذا جاء أمر الله عزوجل أنت تتوه إذا جناه الله عز عزوجل أنت ليس عباد الموظة ولا الخميس ولا الخميلة ولا عباد الشياطين والشهوات إنا عبادي هذا الفرق أحبتي هذا الفرق بين يكون إنسان مكشوف تشوف أي واحد يبغى يضره أي واحد يبغى يعطيه عين أي واحد يبغى يسند في أهله أي واحد يبغى يسحره وفرق بين واحد ما يقدرون إنا إبدال ليس لك عليهم سلطان أبداً أبداً ليس لك عليهم سلطان فوالله لا يستطيعون نهائيا فاسمع أخي واسمعي أختي هذا واجهته أنا واجها كل من نشأ أو رقى أحد وواجه أخون داود عيانا وهو مع الشياطين في جلساتهم وفي مناقشاتهم كانوا يأكلون الولائم التي تؤخذ من مالي ومالك ومال كل من يذهب للسحرة يسجد لخنزين شيطان وعلى وجه خنزير من الذي على من من دفع على يسجد أنا وأنت يا خيبتنا أحبتي إن فعلنا هذا ونحن مسلمون نعين الله أن يشركون برب الناس سبحانه وتعالى ومن إن الله لا يغفر أن يشرك به قال الله إن الشرك لظلم عظيم تعالي وانظري بعد الرحلة الطويلة لأخينا داود أين المواقع ومن هم الذين يصابون ومن أكثر الناس إصابة وعرضة للسحر حتى نفهم ونفصل الأمور على كتاب العزيز الغفور جل جلاله فأين يتلبس الشياطين أكثر الأماكن؟ شيخ داود وين وجدته أكثر ما يتلبس الشيطان بالذات في النساء وين أين الأماكن كثير من زبائن السحرة والمشاوذين هن أخواتنا وبناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا هن النساء الضعيفات فأما أكثر ما يتلبس أو يتلبس الشيطان بالنساء فهي في ثلاث أماكن هذا مكان يحصل أمامي وظهر أمامي واحدة جاءت إلي وأنا في باجل شابة تزوجت ولكنها مصروعة بشيطان متلبسة بشيطان عندما تنزل الشيطان منها وتكلم كيف حصلتها وكيف تغلتها قال هي تحرشت لي هي عرضت جسدها عليها هي هي اللذين عرضت نفسها عليها فين قل دخلت الحمام فرمت الثياب ثم ترنحت أمام المراهية تتفكر في جسدها شمال الويمين الثانية جاءت تشكو وتقول فيها يعني هي تمرض وتسقط وكذا جاء زوجها جابها قال هي عرضت نفسها عليها ثانيا فين في قاعة الأفراح في قاعة الأفراح في قاعة الفضايح في قاعة المعاصي في قاعة التعري في قاعة المزامير والموسيقات والرقص الفاضح ثالث مكان في السوق في الأسواق الضحك والمغازلات والكلام بالتليفون والمبايحات والكلام الفارغ هذا كله يعرضها لسخط الله وتكون مصعدة سهلة للشيطان في هذا المكان ولو تأمننا أحبة الفضلة الآن كل هالكلام وكل هالقصص تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف نقطة من هذه النقاط إلا وأعطاك خبر، أعطاك حماية، أعطاك حسن، قالك أن هذه دوارات المياه هي اجتماع الخبط القبائل الشياطين الإناث والذكور. من شياطين أنس مجتمعين لكن ما تركنا سدى قال وأنت داخل أعلق قلبك بالله عز وجل وأنت داخل تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث تستجير بالله عز وجل من كل خبيث ومن كل خبيث داخل داخل هذه دورة المياه فشف سبحان الله كيف الحماية في ناس يدخل مكشوف وفي ناس يدخل مع حصن قبل أن يدخل إذ باستعادة وإذ باستعادة حماية الله سبحانه وتعالى معها في الحمام أجلكم الله كيف في هذه الصلاة الآن في الحمام أعزكم الله كم من الشياطين تتربس في النساء طيب ما بنظنكم في من خذعت ملابسها مع رفيق لها أو خدين لها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رجل بمرأة إلا كان ثالثهم الشيطان واحد جالس فإذا أعجبتم يدخل فيها هذا غير عقوبة الله سبحانه وتعالى هذه في الدنيا صراع وتلبس والله من رأى حال من تنقصت بهم الشياطين يعرف كيف الدنيا كلها تسود فجوه وموجوه أهلهم الأمر الثاني كما قال الله عز وجل أحب بقاع الله عز وجل إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله عن أسواق فتعالى وانظر إلى هذا الخبر يعني الآن الإنسان يقول طيب كيف يعني ما نقدر الآن نخاف منهم كنا لا تخاف منهم نهائيا لكن اعلم الشيخ عادل المقبل أمسك بساحر يقول هذا الساحر فتك بأمم ودمر قصر ورمى اللساء وقتل أطفال بعد قدر الله عز وجل لكن ضره مثل ما يجي واحد يقدر يذبحك إذا مكنه الله عز وجل كم من الناس من قتلتهم العنس ما قتلهم الجد فإذا مكن الله عز وجل من كلب لكم الله يؤذيك يؤذيك لكن أي هذا الرجل الذي فتك وأفسد بالشياطين أفسد البيوت وجاء الناس المكشوفة هؤلاء وتمكن منهم يقول مسكناه يقول مسكته شيخ عادل والله أنا ماسك ما أدري كيف انفلت مني إذ بفنين تفيدي ما أدري وان راح يقول حزننا تلك الليلة حزن شديد الشيخ عادل هو اللي ماسك السحر السحرة الرياض مخول من أمارة الرياض الشعب يقول بدأنا نرصد للرجل ويبحث عن طريقة كيف نصيده وكيف نتمكن منه يقول ألم ومشتغلنا على جميع الجبهات حتى نصيل الساحة المهم أولدنا أن في حي الإمامة في الرياض يقول بدأنا بالاتصالات مع الأخوان وضبطنا وجاءت امرأة كلمته على أنها زبونة وجاءت يعملها عمل زوجها فطلب منها أمان المهم يقول خرج أول ما خرج يقول فوجئ ان في وجهه أول ما مسكناه تلون وجهه أزرق وأخذناه يقول فطول الطريق يقول كيف مسثني شيخ عادل يقول حتى جئت أمامي في المكتب في هيئة لهم المعروف أن يعمون الله كم صدوا من منكرات وكم حموا من وأبطلوا من سحر وكم أبطلوا من تمائم ومن طلاسم وفك بها أسحار ناس لا يعلمهم من الله عز يقول فقال لي وجلس يزفر أمامي يقول كيف سكتني يا شيخ عادل يقول قلت له ما, قال ما أقول لك إلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ عدو الله فلن تعد قدرك أنت أصلا حقير وتكفر بالله سبحانه وتعالى فأنت أسهل ما تصور قال ما عليش أنا حقير لكن علمني كيف مسكتني قال شف هي إحدى ثلاث أشياء يقولها الشيخ عادل قال إحدى ثلاث أشياء يقول الساحرات قال علما أنك ما تعبدت لشياطين كثير الناس قال لا والله عقني غيرها هذه متعبد لهم تخيل يسجد ذهن ويحطوني رجولهم فوق راسة شوف الذل الله أعزك تسجد له سبحانه وتعالى ثانية قال عدنا الثانية أن قال أما الثانية أن هناك امرأة سحرتها أو آديتها في ولدها أو في نفسها ثم قامت في تلك الليالي ورفعت الدعوات إلى الله سبحانه وتعالى قالت اللهم يا رب مكن من اللهم يا رب انتقم لي منه وسلطني الله عليك قال غيرها عدني الثانية قال هو أننا في المرضى الأولى اللي مسكناه بثلاث يقول أنا كنت خارج من بيت خروج أصلا خروج المنزل لا سيهانا يقول فلما خرجت وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرني أن الشياطين الجواسيس حقينك يجون أول ما تخرج من بيتك الشياطين جاييني بقم يشوفونهم يتروح اتصالات وضاحت قال وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أني إذا خرجت قلت بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تأتي الملائكة معي فتفر الشياطين ويتأتي شيطان ثاني بغير الحق فيقول له ما لك برجل قد هدي وكفي ووقي فانقطعت الاتصالات قال والله بهذه مسكتني ولا والله ما تمسكني يقول انقطعت عني الاتصالات وبهشرة يقول أمر الأول كان حولي والله الآن الآن وأنت مسكتني أن الشياطين مربطين فوقي صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تترك الدعاء وأنت خارج قل هذا الدعاء تتنف الشياطين الشياطين معك في كل مكان تقل دخل به بسم الله خواجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا نسألك من خير, خير المخرج من خير مخرج قال لا ببيت لكم الليلة ولا في ناس بي بيتها ما دخله ولا شيطان وفي ناس بيتها ما دخله الملك الصور في كل مكان والمعازف وكلاب وكل مكان فأحبة الفضلاء أعطانا الله عز وجل يقول فوالله ما تولينا بعد الله عز وجل ساحر مثل هذا بفضل الله علينا كان مدمر ومعلم السحرة وإذ به دليل بعد دعاء دعيناه يقول أنظر كيف الدعاء اللي نحسبه أنه أنا عادي يعني دعاء خروج يا أخي قل لا أعلم أنك تقول له الملك جامعا له معاقباته من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفظونه من أمر الله وأما النقطة التي أحببت أن أؤكد عليها أنا وأخي الغالي قوذا الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس. شوف الجن فضحوا أنفسهم وفضحوا السحر وأنه كان رجال من الإنس يعذون تكفرون وتقربون أذبحون الشياطين يعذون من رجال. شوف بلاء الله لهم فزادوهم راقا عقبوهم أثر أثر ما ظنوا أنهم سيحصنوا على الشرف ويحصنوا على العزة منهم وهذا بالضبط ما أخبرني به أخي داود يقول كنا نعيش في خرافة وفي ذل مع هؤلاء الشياطين فلعلنا نفند الإخوة والأخوات قضية أن يأتي الشيطان والساحر ويقول لك أنا والله أعرف عن كذا وكذا وكذا حتى يسترهب قلبك ويسحب جيبك هل هذا أمر مطوب في القرآن؟ نعم الله بين لنا في القرآن أن الساحر قمني تهالو عينا يأخذ جيبك قال أقالوا أإن لنا لأجر. كنت <تصفيق> أعطينا أمر هذا أمره. طيب يا يا ساحر لو كان عندك أنت قدرة أنك تسحر أي شيء اسحر لك يا أخي مليون ما تقعد تضيع ودك تأخذ خمس مئة من هذا وعشرين من هذا من هم من يأتي يقول أإن لنا لأجر إن كنا نحن غالبين. فكم جاءك أخي داود من الناس الذين قد أغفل الشيطان عليهم وقد غبش عليهم الرؤية وضحك عليهم وأغلق عليهم السراديب الظلمات وقال لها أن الساحر هذا يقدر يرفع منصبك ويقدر يخليك فجر علمنا مما حصل معك أنت ممن جاءوك ورأيت أنهم أصلا مغفلون في هذا القضية في القصص كثيرة والمواقف كثيرة التي حصلت ولكن لعلي أذكر منها ثلاث حالات رجل كان مكفل في السعودية فجاء إلى عندي يشتي وجهة العمه على أساس أنه يخله مدير بدل ما هو موظف يشتيه وقع مدير في الشركة هذه هو لو فيها فيزا كفالة أعطاني مئة ألف ريال عند عودته السعودية يفاجأ وهو في الطريق إلى المطار عمه من سعيده يصل عليه ويقول له والله يا شيخ يعني اعذرنا مستكفين عنك لأنه قد حصلنا واحد والحمد لله قريب الزوجة وكان أمم خربت بالمرة يعني كان مرضف يأخذه راتب ويمشي قال له يشتي وقع المدير هذه حالة الثانية رجل متزوج وعنده أولاد زوج واحدة ثانية أصلا ما تحبل قال عندي ريدة وتحبل قال إن زوجة الأولى فعلت لها سحرة ما تحبها. فأشياطين أخبرتني بأن الحرمة هذه تعاني من ألم في رحنا. عندها ترسب رياح. يعني ما أخليها تنجب بصل. في تخبط في الدورة الشهرية. ما ت... يعني ما يمنتظمه عندها. فقلت لو عندي هذا أمر بسيط جدا أبسط ما يكون هذا عندي الأولاد. كذا يعني بكل قراءة. أعطيته شوية أشجار اللي تلون عليها الشياطين أنها تنفع لها باخراج ال ال الرياح هذه منها وإصلاح رحمها أخذت منه مبلغ ورجع من عندي وبعد فترة جاء عندي مضيف بكبش وعسل وسمن وذا وما أدري إيش قال الحمد لله زوجي يعني حبلت يعني لو ما أتمحبلت شيء وهذا جادني يعني اجدت افتخرت قدام الناس وتكلم علي عند الناس وكل شيء منشتي يعني حاجة يذهب الى فلان ولكن ابلى والله سبحانه وتعالى بشيء اخر الذي كانت تحبل معي خلد لا, لا لا من الله دوراتي وكل حاجه دي جال عندي اشتهاء تحبل ما بيش فايده ما فيش عندها الم حتى انها تحبل لما جيت من هنا اغوي من هنا ما فيش فايده واحد كان عنده دكان في باجل عندنا في اليمن في محفوة الحديدة يشتري توسع الدكان هذا ويقع مؤسسة ويقع كذا تعمل له وجه مسبب الزمان كلها تأتي لي والله إن رجعت له بعد ستة شهور والعنب الذي كانت موجودة ما زالت موجودة وقد عطته تراب لا يعطب علىه ولا زبود ولا على الجو إنسان سبحانه شيخ قبض الختام نريد أن نستمع لأخينا في حال كيف تاب يعني الساعة قد يكون واحد يزني يتوب سهلا يسمع قرآن يسمع أغاني يتوب يسمع معازف يغني يكذب يسرق لكن كون أن إنسان قطع هذا الشوط مع الشياطين كيف أصلا تكون بداية التوبة أصلا حتى نختم بها وما هي البلاءات التي تحصل للإنسان في التوبة وبعد التوبة وقبل التوبة لو أخبرتنا أخي داود بما أن الوقت قد دا دار داركنا كيف فعلا أكثر الناس يقول كيف ساحرته بداية التوبة كانت بسيطة عبارة عن رؤية ولكنها عظيمة في نتيجتها وفي منفعتها لي بالذات في أحد الليالي وأنا في محافظة الحديدة بعد ليلة. من السحر والشعوذة فجأة أشعر بخمول في جسدي لا أستطيع أوقف النوم مال عيوني فطلبت من صاحب البيت أن يفرغ لي مكان أرتح فيه فاستغرب وستغرب الحاضرين لأنه أنا لا عنهم إلا عند شروق الشمس من كل يوم أقوم من مجلسي أذهب عنهم إلى الظهر أقوم أتعدى وأرجح إلى مجلسي على القات وغيرها فطلبت من الرجل تفريغ المكان ففرغ لي مكان جزا الله خير وذهبت إلى هذا المكان ما شعرت أني بعد شيء من ثيابي أو نمت على ما أنا والله لا أشعر وأنا في المنام جاءتني الرؤية الذي كانت سبب في إنقاذي وخروجي من هذه الظلمة وعودتي إلى الله سبحانه وتعالى وهو الموت حلمت إنه جاء الموت ومات كما تموت الأنفس ومرت علي كل مراحل الجنازة من غسيل من تغسيل وتكفين ونقل إلى مسجد وصلاة ونقل إلى قبر ودفن كنت أشعر أني حي إني صاحي، أشتري يتكلم مع الناس وأنا قادر حتى في شفير القبر عند دخولي في القبر ويقولون خلصنا، يقول حي ولا ميت يعني ادفنوا بعد هذا شعرت أنا داخل القبر إني صحيت أصحي في مكان لا أرى فيه شيء من النور أسأل نسبة لا أسمع فيه صوت يأنسني أو يهدئ من خوفي شوية مكان ظلمة وإذا بالظلمة تزداد والخوف يزداد بقدوم شيء عليا أصواتك الرعد والله الذي لا إله إلا هو إنه كنت أحس القلب ينفطر من داخل يعني جوفي من شدة الخوف حتى وصل إليه برعب بخوف انتهار كما قال الله عليه وسلم ينتهرونه انتهار العاصم. ف سؤال فين كنت الله كنت مع الشياطين ولي ابن علوان وديني كتاب المندل والجفر وشمس المعارف وغيرها يعني حراسي من الشياطين ايش اقول اقول هذه العبارات ما انا قادر حتى اقولها ما استطعت اتكلم من ربك ما كنت معتقد بالرب ما كنت معتقد بالله أقلت بمين ما دينوك من نبيك ما بيش فايدة صليت قلت لأ ما صليت قالوا تصلي قم ربيع أن أصلي أستخلص من الكلام ما نطهر أشيك أطهر يأتيك الماء وإذا بشيء والله الذي لا إله إلا هو وأنا في هذه الليلة المباركة أمام هذه الوجيه أتى إلي شيء يغلب لو مرت عليه طائرة في تسقط. أتوضّب بهذا الماء؟ شيء يغلب على بعض. فهنا روح بنفسي هل إذا استخلص أشتد؟ ظهرت لي شيء وكأن يد من الأرض مسكتني في هذا المكان ورفعتني لا على مكان وتعيدني في هذا القدر الذي أحضره. فخرج مني صوت حتى صاح البيت بالكامل. بيت ثلاثة دور. والله النوج اللي في الدور الثالث واللي في الدور الأول وأنا في الدور الوسط كل لما اجتمعوا إلى عندنا الغرفة ما معه هذا الخوف تلدي خارج من هذه الغرفة من شدة الخوف جاء أول عرق يتسبب منه جاعد مذهول مالك قلت لهم ولا شيء بس تعبان خلوا لي ارتاح صاحب البيت قال عندما جاءن هذول النساء كان في نساء جاءن بعد ما ذهبت إلى إلى الغرفة أنام قال كيد الشياطين تين أقويا يعني هل الذي خلوا صح هذا الصوت قلت له ما هذا بخوف أنا بس تعبار خلينا ارتاح راح نمثل مرة وإذا نعمش في مكان مرتفع وأرى الوالد في نفس المكان الذي هلتنا فيه يتوضأ بنفس هذا الماء يصلي في نفس المكان الذي أمر بي أنه صلي فيه وإذا به ينادي ويقول يا داود اغرب من عندك لا تقرب لا تقرب هذه عندك فرصة هد عندك وقت للصلاة هد عندك وقت لقرأة القرآن هد عندك وقت ان تصلح ما قد أفسدته اتق الله والله لن ينفعني في هذا المكان احدَ إِلا الله الله هو الذي سيفت في هذا المكان لن ينفعني أحد اصلح ما قد أفسدته وقت موجود ان تصلّي هد عندك وقت ان تقرأ القرآن هد عندك وقت ان تصلح ما قد أفسدتك فصحيت من هذا النوم وهيقنت على التوبة وأقبلت على الله وأنويت أن أصلي والأول مرة أنويت أن أصلي لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أردت أن أقوم بدأت المعركة بدأت المعركة بيني وبين الشياطين من هذه الوهنة ومن هذه اللحظة مستطعت أقوم من الفراش كأن العظام يعني أخذت مني ما مبقى إلا اللحم زي العجين أسعنت بالله سبحانه وتعالى. اللهم أن كنت تريده بخيرا فوفقني. إلى أن أعبدك. وأسجد لك. دعيت الله سبحانه وتعالى دعوات. فتقبلها سبحانه وتعالى. ذهبت إلى دورة المياه. تطهرت. تروشت. وغيرت ثياب غير ثيابي. لبست ثياب من حق صاحب البيت. غير الثياب اللي كانت عليها. ورجعت لأصلي. حسيت نفسي أني أنت حرت خرج مني دم حتى كنت أشوف المكان موطة بالدم والدم من ما يبطل الصلاة ولأكيد أصرت أن أصلي ما في فائدة أمتلعت الغرفة بالإنس من الشياطين بأقبح المناظر حتى أني أفتى وأترك مقدم ما ما قدمت عليهم من صلاة ما ما نظرت إليهم كنت أنظر ولكن عيون قلبي موطة منهم. انظر بعين للجوارع فقط قرأت الفاتحة ثم قرأت سورة الإخلاص فركعت ثم سجدت وعذا بالملعونة وضعت عورتها عند وضع ناصيتي عند وضع سجود فرجعت واسألت الله أن يصرفه فصرفت وفي الركعة الثانية عمثلت الغرفة بشياطين من الجن والانس مارسون الرذيلة أمام عيني وكأنهم يقولون هذا لك اترك ما أنت عليه. ما قدمت عليه، ولكني أصبرت على هذا التوبة، وعندما سلمت وإذا بالمنادي ينادي من المسجد الله أكبر صلّت الفجر من يوم الجمعة، دقت على صاحب البيت وقتل الصلاة نروح نصلي، استغرب صاحب البيت ما شاء الله صحيح قتلوا نعم يلا نروح نصلي في المسجد ذهبت إلى المسجد أنا وصليت حسيت إني إنسان آخر. حسيت أني خرجت من المسجد يعني وكأنني ما قد عشت على هذه الدنيا يوم واحد خرجت بروح آخر بقلب آخر بشعور آخر حسيت أنني قادم إلى نور إلى سعادة وما كنت أظن أنه سيقابلني ما قبلني من الابتلاء فجاء وعد الجمعة فمن مشيئة الله سبحانه وتعالى ذهبت من آخر المدينة إلى آخرها إلى مسجد مسجد جامع الفاروق في باجل تقيم عليه مؤسسة الفرقان الخيرية جزاهم الله خير فجاء الخطيب واستقبلني بخطبة لا يعرفني ولا أعرفه ولكن هذه الخطبة كانت مركزة على السحرة والمشاودين وما هو عذابهم وجزائهم في الدنيا قبل الآخرة ثم عذاب الآخرة فهذا زادني إيمان وزادني إصرار على التوبة بفضل الله ثم بخطبة هذا الشيخ وهو الشيخ حليفوز قد يقول منكم من يعرفه هو الآن في مكة أسأل من الله أن يزيده من العلم وأن ينفع به بعد الخطبة سألت على بيتي وذابت إلى البيت وقلت له يا أخي أنا إنسان ظروفي كانت كذا وكذا وكذا الآن أنا أقدم على الله وتبك فاستبشر بالخير وأخذ بيدي وقال لي أبشر نحن وإخوانك وسنقف بجنبك في بكل شيء وما قصروا جزاهم الله خير في مؤسسة الفرقان الخيرية فساعدوني وبدلوا معي كل شيء فذهبت إلى البيت وأمامي خيارين إما إن, أن أعود إلى الشعوذة ويبقى كل شيء أو أصر على التوبة وينتهي كل شيء فقلت لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كلمات وآيات رأها علي الشيخ وعلمني إيها قلت لن نصيبنا إلا ما كتب الله بلني. فذهبت إلى بيتي إلى عند زوجتي أم الأولاد فطرحت عليها الرأي أنا الآن تبت إلى الله ولكن أمامي خيارين إما أعود وسأترقى أكثر من ما أنا عليه الآن من السحر والشعوذة ويكثر المال ويبقى كل شيء أو إني أصر على التوبة ونفقد أولادنا ومالنا وكل ما هو أمامنا الآن بفرح كان ثمنه الموت للزوجة بفرح شديد استبشرت به وقالت لن يبقى معنا شيء حتى نهلك إحنا نخسر الدنيا ولا نخسر الآخرة <تصفيق> الذي أعطانا هؤلاء سيعطينا خير منهم الذي رزقنا الأولاد قادر أن يرزقنا أكثر منهم الذي قبلنا هذه الماشية قادر أن يعطينا أكثر منها من خلقك ومن أعطاك كلمات تقولها زوجتي حيبة علي أني لا أعرفها سنين حيشة معي ما حي معرف أن هذا الكلام مخزون في قلبها ما استطعت أن تظهروا أمامي وتقول يتقل لا بعد إصرار مني على التوبة يا دور الانتقام، يا دور الانتقام بالأولاد، ضياع الدين كان الضحية الأول عمره تسع سنوات يدرس في الصف الثاني، أنتفخ كما ينتفخ الأتيوب من الهواء حتى تفطر جسده وخرجت عيناه. ثم بعد ذلك أخي عمار ست سنوات شد الابتلاء أسأل من الله أن يجعلهم تطهير ففقدك الوعي في نفس اللحظة أكثر من شهر أو أكثر من شهر وأنا فاقد الذاكرة والوعي أصحى الذكر الأولاد أعود على ممت عليه فاقد الذاكرة حتى جاء دور بعد سنة على الزوية لأخذ كان في آخر ليالي الحمل كانت حامل في ليالي الملاده في نهاية الشهر التاسع اختفت بطنه، واختفت الجميع من بطنه، ولكنها لا تتحمل شيء، تمشي، وبعد ثلاثة أيام فاجأ أنها تنزل بشكل غير طبيعي، أصبحت في المستشفيات يقولوا لا جنى ولا فيها شيء، سلّيتها عند أحد المراكز الذي عالج البران، وإذا بالشيطان يتكلم ويقول لن أتركها حتى. يرجع عن توبته لن أتركها وإذا لم يتركها إذا لم يترك التوبة لن أتركها حتى تموت وحتى يوته سينتقل حتى تهدده إنه سينتقل حتى منها ولكن كان الله أقوى وكان التثبيت أقوى فقالت لي إذا كنت تدرينا أن الله بك في الجنة فاستمر على ما تفيد إذا كنت حقيقتا تحبني وتقدرني وتعزني فلا, فلا تكرمني الأجل ولا تكرمني فرحة بتوبة فلا تخاف والله لن يفعل شيئا لن يفعل شيئا مهما هددوك <تصفيق> وما كان لنفس آخر أشق. كما أرى الله عز وجل في الرؤية أن هذه النهاية وإلى قليل الإيمان يقول طيب لو تاب كان خم ما دام الله عز وجل قدر عليهم تلك الساعة فوالله لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا كم ما من للأولاد كم ما فلم للأخوان هل كنا سعر وتبنا فماتوا لا لكن هذه فتنة يظل بها الشيطان من عندهم رقة في أعقيدته والله هذا هو اليوم قال الله عز وجل فانطلق حتى إذا لقياه لا من فقتل. لماذا هل أبواء ساحرين لا أبوا مؤمنين طيب يا رب ليه تأخذ أقوار لهم ممنين وتأخذ ربهم نعم فخشينا هذا الطفل لو كبر لو كبر لطغى وأفسد البلد وجعل الأسرة كلها توجه, توجه إلى النار لا فخشينا اليوم لقدوم طغيانا وكفرة فأراد ربك أن يبدلهم أرضنا أن يبدلهم ربهما خيرا منه زكاة وأقررهما وأن الشياطين والله لا يستطيعون أن يفعل إلا كما يستطيع النملة أو الكلب في الشارع أجلكم الله إن مكنهم الله فعلوا إن لم يمكنهم لم يفعلوا هذا هو الأمر الأول أما قضية أن أخي دعون يقول أنه رآه وينتفقون هم قال الله عز القرآن سحروا أعلى الناس كما جعل الناس ينظرون أن الشياطة الجنبية تدخل فيه جربك وتخرج وأنت ليس ذيك شيء هم عندهم أعطاهم الله أنهم يسحرون أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لكن يضل والله لا يملكون كشف الضر عن أنفسهم هم ولا تحويله وما يحصل في هذه الدنيا من أمر إلا بتقدير الله جل جلاله فهنيئا لك أن نجحت في هذا البلاء فكم مات لأقوام في حوادث وكم مات في المستشفيات وكم مات فهنيئا لك إن صبرت قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول من قبضت صفيه من فلدت وثمرت فؤادا فصبر واحتسب وحمد واسترجع بشره الله ببيت في الجنة هو أصلا سيموت في ذاك اليوم سيموت في ذاك اليوم لكن هل ستبشر في قصر في الجنة أو لن تبشر ختاما وهو يقول الرؤية وأنا أتذكر في كلام الله سبحانه وتعالى الذي سنختم فيه هذا المقام وتفكر معي واسترجع رؤيا وأنا أمر معك في هذه الآيات حينما أراد الله بأخينا خيرا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنقوا فَأَنذِرُوا لَيْلًا وَنَهَارًا رَّبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ سُمًّا نَّصُورًا وَاتَّبِعُوا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ الربكم من, من قبل أن يأتيكم رادا بربته ولا أنتم تشعرون أم أن تقول نفس يا خسران على ما طرد قبض عندي فربت في جنب الله وإن كنت من السائرين أو تقول نوحان لا عدان من المتقين أو تقول ركز على هذه الآية أو تقول حين ترمدان بل أنني كرقص فأكون من المحسنين بل قد جاءتك آلام فخذها أخي وخذيها أخي أو تركيها ولاصف هذا الموضوع أنه والله كما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا والله قوي عزيز والله عزيز ذو انتقام إذا أراد الله أن حشرة تؤذيك وتدخل في أذنك ستفعل وإذا أراد أن يحميك سيحميك أعطانا الله وجل كيف أن يحمينا؟ قال ألا ألمنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه دعوة من هذا الملتقى المبارك لأختي هناك انظري في ملابسك في الزواجات انظر لا تكوني كالكاسيات العاريات اللي لابسه لكن كل شيء مكشوف ولا يكون تكون يعرض الشياطين في هذه الأماكن التي عشعشت لها الشياطين وفارقتها الملائكة أخي لا تخف لا شياطين الأنس ولا شياطين الجن وأعلم أن ما أصابك من كل يغدئك فتوكع الله وأحسن علاقتك به فوالله يحفظك الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أنك تعلم من قام على هذا اللقاء voi no. فائم عليه ونسق واجتمعوا نظم الاجتماعات وجمع ما جمع وبنى ما بنى وفعل ما فعل ما فعل وصنع ما صنع اللهم يا رب فابني له قصرا في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تبقي في صدره أمنية إلا قضيتها له يا ذا الجلال والإكرام ولا اجعل له ذبية ولا زورة ولا والدة ولا ذبية و... ولا, ولا أبوهم إما وأكرمتهما وأحذظتهما من كل سوء يا رب العالمين وكل من قابلنا هذا اللقاء وكل من حضر وكل من شارك معنا وأقدر أسأل الله سبحانه أن كما شرفني دعوتكم في خرث قد صنعها البشر أن يشرفني برؤيتكم في خيام أدعها سبحانه رب البشر والله الله أسأل أن لا يدل من تلك الليلة أن ترفع من العتقاء من النار إلا وقد ضمنا فيها أسماءنا من العتقاء من النار وكتبنا وأياكم فيها ممن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون يغيرون في ملابسهم في كلامهم في أفعالهم فيتبعون أحسن وأذكركم جميعا أن أخي Adawood له Shataat في Al Leban Masajid wa Kama Ala wa Allah wa al Qaamat wa lahu shataat you kept Rubiha Daq Sawad wa Allah an ejala wa iyaqum jimi al wa abdin alab al alameen awundawa al ali masari wa masajid من Sami و en muu kuin, että maapäät ovat devinnepymässä, mutta he ovat kahdeksan minuuttia, ja he ovat kahdeksan ja